الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كنا بنتكلم عن علاقه الانسان بنفسه ونكمل هذا الموضوع في ضعف الانسان امام الخطيه وتسلسل الخطيه لا يوجد خطية عاقر او عقيم كل خطية تلد اولادا كثيرين ولا تقف عند حد واذا انسان صار في طريق الخطية يجد في نفسه ان الخطيه لا تستريح حتى تكمل ويجد ان الخطيه تقود الى خطايا اخرى ربما ما كان يحسب لها حسابا ابدا زي ايه مثلا زي بطرس الرسول ضعف في الداخل الضعف ادى الى خوف والخوف ادى الى انكار المسيح وانكار المسيح ادى الى انه يسب ويلعن ويقول لا اعرف الرجل وفي عبارة لا اعرف الرجل كد يضاف الى السب واللعن والتجديف وايضا يعتبر نوع من الخيانة للرب مجموعة من تسلسل الخطيه واحدة تقود الى الاخرى دون ان يشعر الانسان او وهو يشعر وربما خطايا بطرس هذه سبقتها خطية الاعتداد بالذات والغرور بالنفس وبالقوة الشخصية ولو انكرك الجميع انا لا انكر كل الحاجات دي لم تجعله يحترس او ياخد باله من نفسه واعتبر ان مش معقول انه يقع في خطية زي انكار المسيح فبدأ نوع من تسلسل الخطايا امام هذا الضعف البشري ولذلك الرب الذي يعرف ان الخطية ممكن ان تتسلسل وخطيئة قوت خطيئة دعانا باستمرار ان نبعد عن الخطوة الاولى ان نبعد عن ايه؟ عن الخطوة الاولى نبعد عن الخطوة الاولى في خطيئة القتل لمجرد الغضب واللي بيغضب على اخيه يكون قاتل نفس ونبعد حتى في الغضب عن الكلمة البسيطة التي تجرح اي انسان من قال رق ومن قال يا احمق احمق يستحق نار جهنم ورقى يكون مستوجب المجمع يبعد عن الحاجة الاولانيه ولهذا نجد ان الرب لما كلم قاين قال له على الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها يعني ايه الكلام يعني في خطية بره بتحربك وأنت تسود عليها يعني ما زالت الإرادة عندك والقوة عندك لم تفقد قوتك ولو أردت تقدر تطرد الخطية انت تقدر تطرد الخطيه لما يكون عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها هي لسه عند الباب ما دخلتش جوه وإليك اشتياقها يعني هي مشتاقة ليك جايز لو الانسان تباطأ الخطية تخش جوه ما بقتش عند الباب بقت جوه القلب وما بقاش اليك اشتياقها بقى اليها اشتياقك انت اللي بقيت تشتاق خطية هنا يبتدي يضعف الانسان لما يضعف ما يقدرش يقاوم لما ما يقدرش يقاوم يسقط وخطية تودي الخطية وما نعرفش النهاية تبقى ايه وكان بامكان قايين ان يبعد عن الخطوة الاولى مجرد انه يحسد اخوه على ان ربنا قبل تقدمته اكثر من قايين الحسد اوجد عدم محبه والحسد اوجد غضب وغيره والغضب اوجد تفكير في الإيزاء والتخلص وانتهى الأمر إلى القتل والقتل أدى إلى الخوف والخوف أدى إلى الإنكار وإلى محاولة الكذب أمام الله أحارس أنا لأخي الخطايا جرت وحدة لوحدة في تسلسل عجيب وبعدين انتهى الأمر بالحياة الكآبة والقلق وفقدان السلام الخطيئة ما بتقفش عند حد واحد أبدا ولو شفنا خطيه داود وكيف تطورت أيضا ولو شفنا خطايا تبدو غير ظاهرة يعني بالمعنى الواضح اوي مثل موضوع ابونا ابراهيم اب الاباء مثلا لقينا ان هو لما حدثت مجاعة بدأ اول خطيه عنده بدأ ايمانه يضعف في ان الله يرعاه لما ايمانه يضعف بدأ يفكر في الاعتماد على زراع بشري لما جال التفكير في انه يعتمد على زراع بشري نزل الى مصر للمعونه. لما نزل لمصر للمعونة بعد عن المسبح وعن الخيمة وعن الوسائط الروحية وبعدين وهو موجود في مصر اضطر يكذب ويقول على سر أختي لأنه خاف من الناس وبعدين ضحى بزوجته في مقابل انه ينفد بجلده مجموعة من الخطايا مرت بعضها وراء بعض لمجرد انه ضعف ايمانه وفكر يعتمد على زنعة البشر. إذا كان هذا حتى مع الأنبياء ممكن المسائل تتدرج تتدرج وخطية تقود إلى خطية خطية تقود إلى خطية زي يونان كرمته الشخصية خلته يخاف على كلمته إنها تسقط خوفه على كلمته خلته يهرب من ربنا وما يروحش يخدم خلته فيما بعد لا يفرح بخلاص الناس خلته فيما بعد يقول اغتست حتى الموت تدرجات وراء بعضيها وقوة تفكروا ان خطية تقبل ان تقف عند حد الشيطان ايضا عنده طموح عنده طموح ويحب يوصل للاخر يعني ويحب يكمل ومن طموح الشيطان ان هو يجد لزة في اسقاط القديسين يعني دي, دي مذاك عنده تكاد تكون غريزة عند الشيطان ان يجد لزة في اسقاط القديسين ولهذا تجد ان حروب القديسين اكثر من حروب الاشخاص العاديين وتجد ان حروب الذين تفرغوا لخدمة الله او لعبادته كالكهنة والرهبان حروبهم اكثر من حروب الناس العاديين لان الشيطان ما يحبش يقف عند حد خطية تقود الى خطية مدام خطية تقود الى خطية ولابد تتسلسل وتتمادى. يبقى زي ما قلنا ان لازم الواحد يبعد عن الخطوة الاولى يبعد عن الخطوة الاولى بعد عن الخطوة الاولى يفتح امامه فضيلة اخرى هي فضيلة الهروب الهروب من الخطية من الخطية على رأي القديس الأنبا أنطونيوس لما يقول لا تعود إلى المدينة التي أخطأت فيها ولا تدخل البيت الذي أخطأت فيه يعني يحاول إنه يخلينا نبعد عن عن أي مجال للعصرة ونبعد عن الخطوة الأولى نبعد عن الخطوة الاولى والانسان باستمرار في الخطوة الاولى بيكون اكثر قوة كلما يفتح للشيطان كلما يضعف هو من الداخل. وارادته تبقى مش زي الاول ومقاومته تبقى مش زي الاول وبعدين يلاقي نفسه ابتدى يضيع لكن في الخطوة الاولى او قبلها بيكون اكثر قوة مثال لكده خد مثلا فكر شك يجيلك اول ما يجيلك الفكرة تقدر تطرده اذا قبلت الفكر تجد نفسك تضعف من الداخل واذا سمحت للشكوك تخش جواك تلاقي من الصعب عليك انك تخرجها تاني وبعدين جايز الشكوك توصل الى اصعب من هذا بكثير وما اكثر الذين وقعوا في البدعة او الهرطقه او الشكوك الايمانيه وكان بامكانهم ان يفلتوا منها من اول الطريق لكن كل ما بيد الشيطان خطوة الشيطان يحب يخش خطوتين او ثلاثة او اربعة خطوتين او ثلاثة او اربعة قصة القديس عقوب المجاهد وكيف تطورت معه الخطية من خطوة الى اخرى قصة معروفة لجميعكم وقصة القديس ديموساوس السائح وكيف تطورت معه الخطية من خطوة الى اخرى قصة معروفة ايضا لجميعكم ولذلك كان الاباء في الحرص من الخطيئة يدققون تدقيقا كبيرا جدا لدرجة ان البعض كان يصفهم بالوسوسه من شدة التدقيق زي قديس بافنوتيوس الذي قالت له امرأة انك موسوس يا راهب فقال لها هل تعلمين يا ابنتي كم سنة قضيتها حتى اقتنيت هذا الوسواس قال 40-50 لغايه لما خدت الوسواس ده وانت عايزة تضيعه في يوم وليلة وترك الاسقفية تأمض الرجل لقى الاسقفية ضيع منه الوسواس ما يسميه العالم الوسواس هو ما يسميه الاباء التدقيق والتدقيق يعني الحرص الشديد جدا جدا جدا مش الحرص من الخطية دا الحرص من الخطية يمكن درجة متاخره شويه المفروض الانسان يحرس مش من الخطيه يحرس من الاسباب التي تؤدي الى الخطيه وكان فيه في حاجات توصل للاسباب يحترس منها برضو ما ينتظرش يعني لما تيجي الخطيه يحترس منها يحترس من اسبابها ويحترس من ابوابها ويحترس من اشخاصها ويحترس من كل ما يؤدي إليه بهذا يمكن للإنسان إنه لا يدخل الشيطان إليه للآباء كانوا يخترسون حتى من مجرد الكلمة الغريبة زي الأنبا قور لما قال تلميزه انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة مجرد كلمة غريبة كلمة غريبة عن السيرة الرهبانية وعن حياة النسك والزهد والصلاة والكمال اي كلمة غريبة الى هذه الدرجة من الاحتراس كان الاباء يبعدون عن العالم كله وعن كل ما فيه من اسباب ترجع العالم الى تفكيرهم يعني من الحاجات العجيبه جدا في الاحتراس ان ماري اسحاق كان له اخ رئيس دير اسمه الانبا متى فأخوه رئيس الدير قال له الاباء مشتاقين انهم يقعدوا معاك تكلمهم كلمه روحيه يعني يجي من وحدته يقعد مع الاباء فبعت له مرساه قال له يا اخي انت تعلم اني بعت عن الاخبار والافكار والمناظر والحاجات دي وقعد في وحدتي فهل تريد ان كل اللي انا عملته ده اضيعه علك لا تعرف ضعف طبيعتي علك لا تعرف ضعف طبيعتي وكم من المناظر سأشاهد وكم من الكلام سأسمع قالوا كان احد يقول ان بولس الرسول كان بيقدر يقعد في الوحدة و والخدمة فهناك هناك لس واحد عرفته الكنيسة أما نحن مارسحاب يتكلم على نفسه أما نحن فلم نصل بعد إلى صحة النفس هذه لم نصل بعد إلى صحة النفس هذه إزاي يقعد وسط الناس ويف... وما يفقدش عمل للرهبان وسط الناس إيه وسط الرهبان اللي مش الناس يعني اهل العالم قال له اما نحن فلم نصل الى صحة النفس هذه ولنا جراحات منتنة انخلية يوما من المراهم والرباطات انفثت دودا مارس حق بيقول له رئيس الدير اما نحن فلم نصل الى صحه النفس هذه ولنا فما فيش داعي ان الانسان يجادل كثيرا في ربنا انما يقبل برضا ان كل ما كان الانسان متواضع كل ما كان يقبل بشيء طرح ولا حد يا الى هذه الدرجة كان الاباء يحرسون على روحياتهم يحرسون على روحياتهم ولا يفقدون حرارتهم الروحية لاي سبب لاي سبب يعني مش بس يهرب من اسباب الخطيه ده ايضا من اي سبب يقلل حرارته الروحية يعني مش يوصله لخطيه اي سبب يقلل حرارته الروحية علشان يستمر محتفظ بالحرارة دي على طول لا يبرد لا يبرد لأن خطوة ممكن توصل لخطوة والشيطان لا يكشف أوراقه مطلقا الشيطان لا يكشف أوراقه مطلقا وربما إذا حاربك بخطية يقدمها لك في صورة فضيلة وأيضا الشيطان لا يئس مطلقا لا ييأس مطلقا ورد في البستان ان شيطانا ظل يرصد راهبا خمسين سنة يحربه بخطية واحدة عشان يوقعوا فيه خمسين سنة فضيله يحيك شباكا بخيوط دقيقة ممكن ان ينسجها في خمسين سنة ان عرفنا ان عدونا قوي وكثير الحيلة وكثير الذكاء وكثير الخبرة بالنفس البشرية وضعفاتها ووسائل الانتصار عليها ان عرفنا هذا نحترس نحترس جدا نحترس من كل خطية ونحترس من كل ما يبرد حرارتنا الروحية لما ربنا كلم ملك نيسة افسس ما قال له انت خاطئ قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى يعني المحبة الاولى بتاعته ناقصت ومجرد نقص هذه المحبة اعتبرها سقوط ويحتاج لتوبة قال له اذكر من اين سقطت وتوب ما قال لهش على خطيئة ابدا لكل اللي عنده ان محبته بس قال له قال له اذكر من اين سقطت وتوب وإلا فاني اتيك وازحزح منارتك من مكانك ان لم تتوب تكلام صعب يا رب لكن ملاك كنيسة أخسس لما ترك محبته الأولى تعرض لكل هذا واعتبر هذا سقوط منه سقوط منه صدقوني يا إخوتي حينما يتذكر الإنسان سقطات الجبابره الجبابرة بكل ما تحمل كلمة جبابرة من معنى يرى ان الاحتراس نافع جدا للانسان خذوا مثلا أحد الجبابرة دول سليمان الحكيم اكثر اهل الارض حكمة اخذ الحكمة كهبة من الله نفسه سليمان الحكيم الذي رأى الله مرتين وكلمه فمن لأزن سليمان الحكيم الذي باركه الرب وأعطاه جلالا ملوكيا أكثر من جميع الناس وأعطاه وداعة قلب أكثر من جميع الناس سليمان الحكيم احد رجال الوحي الالهي اللي كتب لنا سفر الحكمة وسفر الامثال وسفر الجمعة وسفر النشيد سليمان ده يبخر للاصنام ده مين يصدق الكلام ده؟ لكن حصل بتدرج الخطيه اتجوز نساء غريبات النساء الغريبات بيعبدوا أصنام ابتدى يجاملهم ابتدى يسمح لهم بالمرتفعات وبالأصنام ابتدى يروح معاهم وقع صحيح صدق أوريجانوس العالم الجبار حينما قال عن نفسه أيها البرج العالي كيف سقط برج عالي وممكن ان أوريجانوس يكون احد هؤلاء الجبابرة برضو الذين سقطوا جبابرة في المعرفة وسقط في المعرفة تصوروا أوريجانوس كان أستاذا لكثير من القديسين كثير من القديسين وكان في صغره يغلق على نفسه في مكتبه من المكاتب يستاجرها لكي يقرا كتبه ويمكن صار عالم وهو لسه عمره 16 سنه وقال عنه احد القديسين ان لا يوجد العقل البشري الذي يمكن ان يستوعب ما كتبه اوريجانيس كل ما كتبه يعني وبعدين يقع في البدعه اللي كان معلم الجيل كله كل الجيل تلمذته بما فيهم من اساء فقره اساء وفي بطار كتلمذته زي البابا ديونسس الرابع عشر الواحد لازم يحترس لازم يدقق لازم ياخد باله من نفسه لازم يبعد عن الخطوه الاولى وما يقولش انا قوي وما يقولش انا علي تقدر علي الخطيه دي لا لكي تحترس اقول لك الاية الاتية التي قيلت عن الفطير قيل انها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها هل يعطينا الرب الا نثق بانفسنا وانما نثق بنعمته ومعونته مظهرين ضعفنا محترسين من كل خطيه والله في الجميع له المجد الدائم ولا بد امين